وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله لم رأتوا كانت من الغافرين، وأنطرنا عليهم مطرًا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، وإلى مدينا أخاهم شعبة.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 وَلَا تَنقَعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تَعُدُّونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَ ضَاعًّا وَجَاءَ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ تركوا وظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطأ فَلَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِيمِ